আমি মানবতাম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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ام ان افرخفا فثقالوا جاهدوا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير قوم تعنمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا نتبعك ولكن بعدت ولكن بعدت عني الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لفرجنا معكم يهلكون انفسهم يهلكون انفسهم والله يعلم ان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 أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبونك الأمور وقلبونك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله حتى جاء Oh, gonna... man. وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومنهم من يقول اذني ولا تفتئني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 Me there.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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاه الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف في قلوبهم, والمؤلف في قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوه هو الله ورسوله أحق أن يرضوه إن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 I'm gonna be পথে তারা কারা প্রতি কাজ চলাতে তো তাদের কথাই পড়ছি মগদু বালি তবে আমরা অনেকে ছুটে চলেছি সেই অভিষব এবং আমাদের আয়োজন যাদের পথে চলা যায় না क्या इसलम्ड पाथ के निर्वाचन ना कर निर्देश दिए पाथे चला जाए रविवार रत दस टाय पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठटाये विश्वजहान परचालनारण सुंदर एक विधान नए ध्वस जो अनिवार्य तुन् आलोक जीवन गढ़ारृथा निवाचित कित बलुबुलाराम से हदीस एर सुवस्था अपन सकल के सूनार्वारण जान देखो बलुबुल माराम दर्शे हादी শুধুমাত্র বাংলায়। প্রতি রবিবার মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছটায় আপন সম্প্রচার দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশে পিস বাংলায় মানবতার জন্য করুণাসহ তাম সৃষ্টির জন্য महानल्लाहम्मद सल अल वसल्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पानी परवर्ती अनुष्ठान पीस टी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 تُنْثِرُ أَمْوَالَهَا وَأَوْلَادَهَا وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُم بَلِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ وأولئك هم الخاسرون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده يهنبؤ الذين من قبل قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفقات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه وياتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتيها الانهر خالدين فيها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 يحلبون بالله م قالوا وَلاقد قالوا كلمة الكُفررِ وَوكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامين وَهرّ بِما لم يناالوا وَما نقغ إَّ أنن أأَونهُم الله وَررسون منِ سَقمِ فية ييتُ خَييرَ الهُم وَإة والَّ عمهُ الله عدابًاأَليمًا في الددننيا والآخرة. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 फिल्ट कर डायसिस कर रक्त विशुद्ध है ताप दिल सोना विशुद्ध है कष्टार्जित टा किला पवित्र कुरने अने সেরা মাধ্যম। কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআ আল ব্যাংক কোয়াড্রানোট আটচল্লিশ কোড বিভান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 টেলিফোনের টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডাবল ফোর টু জিরো এইট টু ফোর টু ফোর থ্রি ইমেল করুন এই দায়িত্ব পূরণ করুন থেকে জরুরি কি कथा पूर्वता क्यों जो कुरान तेला शैम पालन क्यों जो हज कर আরো ফজিলত জানার জন্য দেখুন ফাজায়েলে আমল প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় বা সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়